السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ومازلنا نتواصل وأند العالمين صلوات ربي وسلامه عليه ومازلنا نواصل حديثا ماتع مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحيني حفظه الله السلام عليكم فضيلة الشيخ عليكم السلام فضيلة الشيخ كنا توقفنا في لقائنا السابق عند ندى النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وحضرتك كلمتنا في قصة جابر جمل جابر رضي الله عنه وارضاه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 الحقيقة ان هذا الحديث لما جمعته وطرقه وجمعت ألفاظه بعضها لبعض خرجت بفوائد كثيرة هو الحديث دروع جابر حوالي سبعة أو ثمانية من الرواة ف الروايات كلها رواية نبيح العنازي ورواية أبي المتوكل الناجي. نعم. وفيها سبحان الله يعني تجل رفق النبي عليه الصلاة والسلام مع جابر. أنا يعني سأختار رواية نبيح العنزي اللي موجودة في مسد مم أحمد بطولها.وها طعامها ببعض اللي روايات اللي فيها في يعني قالت هذه ألف أو فروات كلها يعني.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 الجماعة اللي هم بيستنوا المعركة هتنتهي على ايه اللي بتفرجوا يعني نعم منه طبعا النساء ومنهم الاطفال والكلام ده اللي هم ايه بمعزل عن حقيقة المعركة الحرب نعم الحرب قال له ولولا انني تركت بنات لي يضعن من بعدي لا لأحببت أن تقتل بين يدي الله أكبر فلما انتهت المعركة قال إذا عمتي جاءت بأبي وخالي كلاهما قتيل عادلتهما على ناضح الناضح هو البعير زي ما تقول زي الخرج كده نعم حطت جثة في مكان والجثة ثانية قبلها نعم أي عادلتهما على ناضح ودخلت عشان تدفنهم في المدينة فإذا بمنادي النبي عليه الصلاة والسلام ينادي أن أرجع القتلى إلى مضاجعهم جعهم مرت إلى المكان الذين قتلوا, قتلوا فيه. فيه. لقد هم قتلوا في واحد. نعم. في أسفل الجبل. قصوة واحد نعم. بعد أربعين سنة في ولاية معاوية ابن ااا سفيان رضي الله عنه كانوا بيصلحوا الطريق بيعملوا إصلاحات فطبعا أسفل الجبل. هيعادوا على. مدفن نعم. فهما بيحفروا بالفؤوس ظهرت قصه.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 يعني إذا كان ضرب بسيف فتح بطنه مثلا في بعض الروايات اللي هي خارج الحديث الغرماة إني لما دفن عبد الله بن حرام حط يده على الجرح نعم. يقول جابر فلما رفعت يده انبجس الدم فارد الدم طلع الدم بعد الربعين سنة يعني بعد الربعين سنة من مقتله انبجس الدم فارجع يده مرة أخرى كما كان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 كان له دين كبير من العجوة ودين ولا ودواء وأخر له دين من عذق قزيد يعني كانت تعرف التمور كانت لها أسماء أنواع كات لها أسماء فهو عايز من ده إن دال غالي اللي بتباع فيقول له طب خد من ده يقول له لا ما أخذش من ده إن رخيص وأنا عايز من ده طب النخل اللي عندي لا يفي بهذا وأنت اللي لك عند أبي محتاج سنتين عشان أسدك مم. من من هذا من هذه الطائفة من التمر مم. خص طائفة أخرى بالطبع يأبى تماما فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لواحد منهم أمهل جابراً أيسره إلى صرام العام المقود قال ما أنا بفاعل واعتل بأنه مال أيتام وقال اليهودي لأن جابر كان عبد الله كان مديون أكثر من واحد يعني كان منهم اليهودي اليهودي, اليهودي له تمر كما قلت يستغرق الحديقتين, الحديقتين فلما الرجل رفض وانا مستغرب الحقيقه لما يقول له انظر يقول له ما انا بفاعل انا انا نفسي انت حاجه مستغرب مستغربها جدا ان تحسوا بانها ثقيله ان يقال هذا لرسول حد الله حد بيقول للنبي كده ده, ده هقول لك على حاجة يعني هي في نفس المعنى بس غير بالسياق اذا لما بريرة نعم آآ كانت زوجته مغيث نعم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 فحاول إنهو طب تعيش معايا طلباتك طب, <تصفيق> طب أبدا رفضت تماما إلا أن تطلق فلم يجد إلا من عند العالمين الله عليه الصلاة والسلام, والسلام يستشفعوه إنها تعيش معاه وجاء مغيث وهو يبكي فأرسل إلى بيريرا فيعني في حضها على أن تبقى معه وإنها تعيش معاه وإنها يحبوها شوف كلمتها قالت له إيه قالت يا رسول الله أتأمرني؟ قال لها لا إنما أنا شفيع فقالت لا حاجة لي فيه أنا نفسي مش قادر أفهم كيف ردت شفاعته عليه الصلاة والسلام يعني أنا أنا أنا نفسي مستعظمها وحقها صحيح هل تبرير المشاعر أيق دخل دخلي حقها الشاعر. فعلا إنها نعم. لك لم يل إنما أنا شفيع أنا يعني قلبي لما قرأت المسألة دي حسيت بانقباض في قلبي كيف ترد شفاعاتك على عكس اللي قبلت أن تتزوج اللي ترفع به بالضبط كده بالضبط كده المرء اللي إحنا يعني فعايز أقول الـ الـ فخلص أنا إنما أنا شفيع خلص ما عدش النبي صلى الله عليه وسلم داخل فمضت بريرة وما وماشى زيد يبكي مغيث يبكي خلفها فقال يا عباس يا عباس انظر إلى حب مغيث بريرة وبغض بريرة مغيثا يعني فهمت؟ فانا مش فاهم انا يعني قلبي مش مش قادر يتحمل ان ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم للواحد افعل كذا يقول ما انا بفعل كده الوش في الصدر رض يعني مش مش اد فهمه يعني واعتلى بأيتام دمال أيتام ووضاش فرض فيه وابتعد الكلام ده عنه كان ممكن يسأل النبي صلى, صلى الله عليه وسلم عن حكم الشرعي يقول يا رسول هذا ما له أيتام أيجوز أي لي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 قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فومعه عمر فعطيته وسادة نام عليها ولم أجد وسادة اللي فنام النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة خبزت وهو والخادم ذبحوا العناق على عجل والكلام ده وانتهوا منه فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا جابر ائتني بطهور على ما وجد الايه الطعام الطعام على طول فنظر اليه وتبسم وقال لعلك علمت حبنا للحم صلى الله عليه وسلم اكل النبي صلى الله عليه وسلم وفرغ وبعد ما دعا في في في الحديقه وعندي كل نخلة ودعا والكلام ده خرج ليصلي العصر وقال كل لغرمائك يقول جابر وفيت كل غرمائي وبقيت تمر كما هو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 لان طبعا عمر الخطاب كان غضبان من ضمن رفض السماء ان المصطفى النبي صلى الله عليه وسلم وكل واحد بيتكلم بهذه فقال قل لعمر يعني ما الذي جرى فقال عمر جابر أراد قال عمر ما انا بسائل صلى الله عليه وسلم قال ما صلى الله عليه وسلم لعمر سل جابرا ما الذي جرى قال ما أنا بسائل قال اسأله ما الذي جرى قال ما أنا بسائل ثلاث مرات وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجع أحدا بعد ثلاث مرات تمام فجابر يعني بيسأل عمر ليه يعني لماذا لا تريد أن تسأل قال لقد علمت أن الله سيوفي الدين لما طاف في الحديقة عليه الصلاة والسلام فإنظر يعني إلى رفقه عليه الصلاة والسلام بأصحابه ولا سيما عبد الله بن حرام كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يحبه وهو دفن في أحد مع عمرو بن الجموح في قبر واحد وقال يدفنوا هذين المتحبين في قبر واحد وعبد الله بن حرام وعمر بن الجموح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 المشربيات بتاع زمان والكلام ده وقالت يا رسول الله صل علي وعلى زوجي فقال صل الله عليك وعلى زوجك الزوجي الجابر الوجابر يعني تمام فطبعا في الأول جابر قال له لا تكلميه ولا تؤذيه ولا تؤذي أطلبي منه شيئا فبقى رجع لها بقى قال لها ألم أكن لك؟ لا تكلمي ولا تطلب من شيء ولا تودي، قالت له أظننت أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيتنا ولا أسأله الصلاة علي وعليك قبل أن يخرج. إيه السلام. شوف سبحان الله يعني يعني ال ال محبة المرأة للدعاء بالبركة بركة النبي صلى الله عليه وسلم يدخل البيت كيف والصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي دعاء كما هو معروف يعني. فا يعني هذا من جملة يعني الـ الـ الـ المواقف اللي النبي صلى الله عليه وسلم ممكن ممكن يتلقى فحش الغرماء هو النهاردة ما واحد يقول له ما أنا بفاعل ويواجهه بهذا يدي شوية لما يروح يقول ليهودي يعني اقبل أي أنظر جابرا فيقول له ما أنا بفاعل وهذا الكلام نعم. فهو يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم يكون جنة عن أصحابه كما كان علي بن أبي طالب يقول كنا إذا حمر البأس احتمينا بطيس. بالنبي نعم. عليه الصلاة والسلام لأنه آخر خط دفاع فكل واحد تصيبه مصيب أو تكون في مسألة يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر خط دفاع دفاعي بالنسبة له بحيث أنه يحتمي به كما يعني فعل جابر رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم للحديث وقفات كثيرة قضاء دين جابر مع الغرماء رضي الله عنه ورضاه عند هذا الحد نتوقف ونكمل حديثنا في لقاء مقبل بمشيئة الله وصلى الله وسلم على أندى العالمين والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته